استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الحمد لله ولا الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ولا ما في قلبي غير الله نون محمد يا الله ما في قلبي dan salah ليس لها من دون الله كشفاء. ليس لها من دون الله جاشفاب ليس ليس لها من دون الله كشفاء من دون الله كاشفا. كَلَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَائِفَا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين Thank you. amma dun wa Oh, أستغفر الله أئن الله كان توابا أستغفر الله أئن الله ها كان توابا Amen. يا فتاح يا Allah I'm